أربع، استمع إلى الحوار وقرأه، ثم اكتبه في دفترك أهلاً وسهلاً يا سلوى، تفضلي، ادخلي من فضلك أهلاً بك يا صديقتي، شكراً لك وأهلاً بك أيضاً يا نعيمة، هيا، اذهبي إلى غرفة الأطفال حاضر يا خالتي زينب تفضلي يا نعيمة، أهلاً وسهلاً لماذا نجلس هكذا؟ ماذا نلعب؟ نحن لا نلعب نتكلم عن مهننا في المستقبل أنا سأصبح شرطية وأنت يا نعيمة أنا الآن صغيرة سأفكر في المستقبل أنا سأصبح ممرضة ولماذا؟ لأن أمي طبيبة وأنا سأعمل معها في المستشفى وأنا سأصبح حلاقاً لأن عمي يعمل حلاقا وأنا أحب أمله جدا أنا أيضا أحب هذه اللهنة ولذلك سأصبح ماشطة ربما أنا سأصبح ربة البيت وسأعمل في بيتي لا نعرف المستقبل من الآن أمامنا سنوات